ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا فتبينوا أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلت الناس واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعتم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضل من الله ونعمه والله عليم حكيم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 عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نَسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا منهم ولا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 Kulam tamenu, walakin qulul aslamna. Wlamma ydahul ilimahu fi qulubkum, wa in tu tig Allah wa Rasuluh, la yerdkum min aamalikum shayaa. Inna Allah انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمننون عليك ان اسلم قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ ذُو صُلْطَانٍ بِمَا تَعْمَلُونَ